الذيذ يُم فِ قُمَا لَ غُورِآ أََّا سِ وََلَا يُؤْمِنُ بِلَّهِ وَْيَوْومِآخِر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِل فَتََكَهُ صَلْدَا لَا يَقَدِرونَ علىى شَيئٍ مَِّا كَسَبُوا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 فَإِذَا أَتَتْهُ كُلُّ هَضْعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ عَلَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذه الا ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه وعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء وَمَ يُؤْتَ الْ الحكمَةَ فَقدَدئوتَ خَييرًا كَث وَمَا يَذكَّر إِللاا أُل الأباب وَم أَنْ فَقَتُم مِ فَقَة أَْنَ ذَرُتُ مِن نذرِم نذر فَإَِّ اللهَّه